قد قلت يا ربي وقولك صادق إني سميع الدعاء مجيب يا ربي قد بلغت ذنوب حدها أختي بحق دائما وأصيب أسعى لقربك يا إلهي جاهد والقلب دونك موحش وكئيب تعفو وتغفر للعباد وإنك للخلق دوما سامعا ومجيبا، فلقد دعوتك يا إلهي الواثق والسهم في جوفي الظلام يصيب اغفر ذنوبي يا إلهي إني صدوق في الدعاء منيب أخشى صراطا كالحسام مهند وحساب خلقك مخطئ ومصيب رحمك ربي فالحساب مروع والرأس من هولي السؤال يشيب أبغي لقاك ربي أرجو جنة لها لهم فيها لرؤوس تشيب روح وريحان وظل وارف ونعيم ربي وافر وعجيب ربي لقاك غايتي وبغيتي أنت المؤمل أنت خير حبيب يا ربي أمرك في عبادك نافذ والنفس ترضى بالقضاء وتطيب عطر إلهي سيرتي وسريرتي مذكورة بالخير حين أغيب <تصفيق>